وَمَنَ رَدَ ل خِرَةَ وَوسَعَها سعيهَا وَهُو مُم فَألائِك كانَ سَعيهُ مشكور كلا النّمِدده أُلاءِ وَه أُلاءِ مِنْ عَطائِ رَبِّك وَما كانَ عَطاءُ رَبِكَ محَحذور أُنظرر كيفَ فَفضَلناَا بعضَهمم على بَعض وَلا ل خرةُ أأَكبرُ دَرجات وَأَكبرُ تفضيلا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 كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تنجع المع الله الهنا خرفه الق في جهنم ملوما مدحورا افا اصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لا قولا عظيما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 ثُمَّ لا تجدوا لَكُمْ وَكِيلًا مَّن تُمُونَ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَرَةً نُّخْرَفَ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُنصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تجدوا لكم ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ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 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قُلْ كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهده سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 ولا قد صّفْنا للناس في هذا القرآن من كل مثدٍ فَب أكثر الناس إلا كفُور وقالوا لأن من لك حتىُ فجر لنا من الرضيا ب أن تتكون لك جة م خيل وأإن بفة فج لنه رَخِلَ فَجه رخِ لا تفج نو تسقق السماء كماما زَأمت عليهنا كسف نووتاتية بالله والملائكَة قبيلا نو يكونَ لك بيت أو يكونَلك بيت مِنْ ذخرف نوترق في السماء وَّ منن لرقيكَ حتىُ نزل عليهلينا كتاب نقرؤها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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم